ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم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 كِتَابٌ وَلَا تَحْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ